إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون من من القول وزورا وإن الله لعفون رفور والذين يظاهرون من نساء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 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَمْكُثُونَ مِنْ نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا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 فبأس المصيد يا أيها الذين آمنوا إن ذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوا والتقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِظَالِمٍ شَيْئًا إِلاَّ بِإِذنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا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 حزب الله